İstebşir on bin nimetin Allah ve fadluyu ve تبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجرا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه مُرَقَّح للذين أحسنوا تَقَوَّأَجْرُنَا عَظِيمَ الَّذِينَ قَالَنَ لَهُمُ الناس إن الناس قد شَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إيمانا فانقله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا الله ذو فضل عظيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا a oh. إن الذين اشتروا الكفة بالإيمان لن يضر ولا يحسبن الذين كفروا وقفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم Weren't والله غبي من تمنون خفيل لا ما سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُ مَا demt eydikum wa annam ma za'in Alıvinlar, inançtağına gelince, Allah'a iman edenlerin قد جاءكم رسول من قبل بالبينات و إن كذبوك فقد كل برسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب كل نفس ذا eceğim sen kofen var heyye كل نفسي قد فاز الحياة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 sira O وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكَ مِنَ only the الرحمن Let's not I <laughs>